هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٌ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ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 في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوذي معه والطير وأرنا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 نرقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا ما دلهم على موته ما دلهم على موته الا دبته الارض تاكل من ساته فلما خرت تغيرت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لذوا في العذاب المهين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 ذَٰلِذَا فَزِعَ أَنقَلُ بِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۚ فَالَّذِي يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ ۚ وَإِنَّا أو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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّ مِيعَادَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم عن الهدى بعد ان جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل المكر ليلا ونهار اذ تأمروننا اذ تأمروننا أن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 ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالذي تقربكم عند لا جلفا الا من امن الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء عضف بما عملوا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 بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ظرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها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 وَلَوْ تَرَى إِذ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُ مُتَنَاوِشٌ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْرِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ